بسم الله الرحمن الرحيم الفنا والنور تلك هيات الكتاب الحكيم فكان من الناس عجبا ان اوحينا الى عجب من من كان يابينا وسيد الشيوخ الشير الذي دغى واني فوتوا صوت الشيكتين ده بالبين وقال <سؤال> الكلام <سؤال> ذا وان هذا <ميح> يا ربك ادم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام في مستوى على العنف لتنبيه الامر ملائكه شفيعي لله من بعد اذن ذلك مالك يا رب افلا تذكروا اليه واظلمكم كريما يا الله حقا ان الذين بداوا الفرق في نعيبه ليعزي لي الذين امنوا وعملوا الصالحات الذي اتفعوا لهم شرابا من حليب وعذاب أليم بما كان يكفرون هو الذي بعل الشمس غياب ويطردوه وقدره المنازل لتعلموا عدد السنين والفساد in de zin dat we niet kunnen vergeten dat we niet kunnen vergeten dat we niet kunnen vergeten dat we niet kunnen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 we zijn er niet alleen maar om te spreken. zijn واجر دعوات ان الحمد لله رب العالمين ولم يعجب الله للناس الشر واستعجاله بالخير لم ير اليهم ادم فندم الذين لا يرجون للطائف في طغيانهم يعجبون إذا مس الإنسان الضرق لا لجوابه أو طفل أو طفل فلما كشفنا علم ضرق فلما كشفنا لم كذلك زرين للمسرفين ما كانوا من ونون ولقد أن القرون من قبلكم ومن معهما جاءت مسلوا بالبينات وما كانوا لينبنوا كذلك نجزي القرن الجرمين ان دعوته الخلقيه الان ففي الارض من بعدهم لمعروف وكيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بيناتي قال الذين لا يرضون لقاء غير هذا او بدل كل ما يكوني أم يبدله بانتقال نفسي يمتبع إلا ناريه والليم إني أخاف من عفيت ربي هذا يوم عظيم كل لو شاء الله ما تراته عليك ولا ادعو عقوبه فقد لفت فيكم عيرا من قبري افلا تعجلون فمن اظلم ان الافترى على الله كذبا لو كذب باياته انه لا مفلح المجرمين ويحبطون من دون الله وَلَا يضرون ولا ينفعون ولا ينفعون مهارا شفعا ويحبطون من أحد الله قل تنببون الله بلا ينفعون في السماعة وما في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لبني بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا فَإِنَّ عليه آية من ربه فقل فَقُلْ إِنَّ الله يغْفِرُ لِلَّذِينَ تَوَبُوا من ذُنُوبِهِمْ واذا هدم الناس امه من بعد ضرباء مستهم اذا لهم مكروا اياتنا مكرا ان في حتى إذا كنت في الفلك وجوين بهم بريهم طيبة وفرحوا بها وجاء أتبارهم نعصفون وجاء لهم مرجو من, من كل مكان وظلوم وأنني أهيب به الدار العفشيرين قال لا إن أتيت تلاميذ لهو لا أتيت من هذه المفوه مِنْ, من, من المشاركون ثم إِذَا جاءوا اذا فِي الْأَرْضِ في الارض بغير يا ايها الناس اسمعوا لماذا تقتلون انفسكم سفهاء الحياة الدنيا ثم الى الا ما يجركم الى مقتل بِالْمَاءِ يَخْرُجُ رُؤُوسُ النَّبَاتِ وَيَكْمُلُ الْأَرْضُ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَرْطَبَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ اسْتَرْطَبَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَقْلَتِ الطُّورُ زَفُورًا O Cenad, wat na heten we? Dat wij degenen die والله يدعو إلى أرداء السلام وفهد من يشهى أمعاثه لشعاط مستقيم للذين احسنوا الحسنى عزواده ولا يرضى الرجوم من قتل ولا دله هذلك نشره الجنة Verschrikkelijkheid in het leven van de stad. En als je het leven van een leven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 Slecht en niet يفرد الحي من الميت ويفرد الميت من الحي وغير دب من الم فسيقولون الوحى فقل أفاة التقون فذلك هو يجعل بقول حق فسنذا بعد حق en daarom de vinger op de rug zetten. En ik wil de vinger op de rug zetten. En ik wil de vinger op de rug zetten. En ik wil deze stad is in de buurt gegaan. de is لم يقولوا افتراه قل فاتوا بسوره مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله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 Af aan te smelten, en hoewel ze niet kunnen, en van hen die naar hen kijken, af aan te leiden, en hoewel ze niet kunnen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 وَإِنَّ نرينك بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فاذا جاء رسولهم لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احقنه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين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 we zijn van dezelfde manier om te spreken. We zijn van dezelfde manier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 لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم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 متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوحا قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله, فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يتب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 فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أَتَقُولُونَ للحق لما جاءكم أَسِحْرٌ هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ادوني بكل ساحر عليم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أتبا وألقوا منكم ما بمن بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين.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 وجاوزنا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البحر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بنو أنبي إسرائيل مبسوطين ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو